ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصده وكثير منهم سا ما يعملون